أيها الإخوة الأكارم لا في موضوع العقائد ولا زلنا في موضوع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقد بينت لكم في الدرس الماضي أن الأدلة على الإيمان بالله عز وجل نوعان دليل فطري أي أن الله سبحانه وتعالى فطر الأنفس على الإيمان به فإذا آمنت استقرت واطمأنت وارتاحت وسعدت وإذا كفرت اضطربت وضاقت عليها الأرض بما رحبت ومرضت وظهرت عليها أعراض الإعراض الأعراض الكبر والقسوة واللؤم والأنانية والاستعلاء هذه أعراض الإعراض فإذا آمنت اطمأنت إذا أعرضت اضطربت قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة قيل ما بال الملوك والأغنياء فأجاب المفسرون المعيشة الضنك ضيق القلب هذا البرهان الفطري الإنسان بالفطرة مؤمن بالله البارحة بدرس السبت الذي يعقد بعد العشاء سألت الإخوة الأكارم سؤال إبداعي يعني قلت لهم ابحثوا لي عن بعض القوانين التي تحكم النفس أنا قلت واحدا في الدرس الماضي أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها أي نفس أي إنسان أي مخلوق من أي جنس من أي عرق من أي لون من أي بيئة هذه النفوس جبلت على حب من أحسن إليها قيلة بالبر يستعبد الحر بالبر عجبته لمن يشتري العبيد بماله ليعتقهم لما لا يشتري الأحرار بمعروفه المعروف آثر هذا قانون أن النفوس زبلت على حب من أحسن إليها يعني إذا أردت أن يحبك الناس أحسن إليهم إذا أردت أن توجه الناس أحسن إليهم قبل أن توجههم فإذا أحسنت إليهم قبل أن توجههم وقع توجيهك في قلوبهم كوقع السحر فإذا أسأت إليهم ثم وجهتهم كره هذا التوجيه ولو أنه على حق يعني الزوج القاسي على زوجته لو أمر هذا الصلاة لو أمرها بالاستقامة إنها تكره الصلاة من أجله من أجل بخلك إنها تكره الصلاة من أجل قصوته في كلامه معها هذا القانون مهم جدا إذا أردت أن يحبك الناس فأحسن إليهم إذا أردت أن يحبك أولادك فأحسن إليهم يا أبني أنا نشأت عصامي الأب مقتدر وأحوال المادية جيدة جدا وأبنه عم ألة لم ملاقي بيت لو ملاقي حيط ما معه نقد ما معه أنا نشأت عصامي يا أخي وقته غير وقته وقته كان مليون بيت للإجرة موجودين هلأ ما في ولا بيت للإجرة فبدك أبنك يحبك احسن له بدك خادمك يحبك احسن له بدك أنت رئيس دائري يحبك الموظف احسن له كرمه يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها أتحب أن توجه الناس إلى الله أحسن لهم قبل أن توجههم لذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت بمدارات الناس رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس هذا قانون في قانون ثاني النفس تستعظم من فاقها في صفة هي فيها يعني من يعظم الطبيب الجراح الطبيب من يعظم التاجر الكبير التاجر الصغير من يعظم العالم من كان في درب العلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل هذا قانون تاني يعني إذا أردت أن تسيطر في بيتك فكن أفضل من زوجتك قاعدة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني لن تخضع لك الزوجة إلا إذا فقتها في الورع في التقى في الكمال في العلم في الفهم في الذوق فإذا كنت أقل منها لن تخضع لك أي عمل قيادة لو أنك مدير مدرسة إن لم يكن علمك يغطي كل من عندك من المعلمين لن تستطيع أن تقودهم مدير مستشفى إن لم يكن علمك علمك يفوق كل علم الأطباء الذين عندك لن تستطيع أن تقودهم النفس لا تخضع إلا لمن فاقها في موضوع ما بالعلم أو بالخبرة أو بالتجارة أو فيما شاكل ذلك إذا هذا قانون ثاني هذه كل أشياء فطرية وتحدثنا عن بعض الأذلة كمنعكس النص هذا المنعكس فطري مئة في المئة وحب الأم لابنها فطري اندفاع الناس لكسب الرزق شيء فطري وقلنا إن الفطرة تشبه المرآة مرآة صافية تعكس الحقيقة فإذا أصابها الهباب والدخان والفحم حتى عند عندئذ نحتاج إلى الدليل العقلي لكن قلت البارحة الدليل العقلي يحتاجه الداعية إلى الله العابد قد يكتفي بالدليل الفطري العابد مطمئن إلى وجود الله وإلى أسمائه الحسنة العابد يكفيه الدليل الفطري لكن العالم لا يكفيه الدليل الفطري لا لنفسه ولكن للآخرين كيف يعلمهم كيف يرد على شبهاتهم كيف ينهض بهم كيف يصلح أحوالهم العلم هو الأساس إن الله عالم يحب كل عالم لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد عالم واحد أشد على الشيطان من عابد إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم هل نقطة الأولى أن الآن نحن بحاجة إلى الدليل العقلي لوجود الله لسببه إما لأن الفطرة قد انطمثت معالمها مع الشهوات والمشاغل والشبهات والنظريات الهدامة والمذاهب الوضعية ومذاهب الإلحادية في الأرض هذا كله طمس دليل الفطرة إذا نحن بحاجة ماستة إلى دليل العقل أو أنك إذا أردت أن تعلم الناس الإحساس الفطري لا يصلح للنقل الدليل أنت تحس بالجوع تقول لإنسان أنا جائع يقول لك ما الدليل ما مع الدليل هو الله جائع والله أكاد أموت ذوعا يقول لك هاتي للدليل العقلي ما في ذلك الإحساس الفطري لا ينقل هي مشكلته هو مريح وسهل لكن لا ينقل للآخرين الإحساس الفطري لا يعرفه إلا صاحبه فإذا أردت أن تنقل للناس إيمانة بالله أنت بحاجة إلى الدليل العقلي إذا طلب العلم فريضا لا بد من أن تعرف الله بالفطرة وبالعقل لأنك بالعقل تقيم الحجة قد يسألك طفلك في الصف السابع يا بابا ما الدليل على وجود الله أنت تصلي وتصوم وتحج إن لم تملك, تملك الجواب المناسب فإن ابنك يتزلزل أنت بحاجة ماسة إلى الدليل العقلي ولكن وأنا في طريقي إليكم جاءتني خواطف أنني حينما أبحث معكم أيها الإخوة الأكارين. الأدلة العقلية على وجود الله كمن اشترى بيتا وسكن فيه ثم يبحث عن الدليل على أن هذا الذي يسكنه بيت وأن هذا البيت بيته يعني أنتم تجاوزتم هذا الموضوع هذا الذي عرف الله واستقام على أمره وأقبل عليه وأحس بوجوده وسعد بقربه وتجلى الله على قلبه وراء من الله معاملة تأخذ بالألباب هذا الإنسان عرف الله حينما أقيم له الدليل على وجوده كأني أرجع به إلى الوراء طالب بالجامعة، ثفتي جامعة لغة عربية أقول له الكلمة اسم مفعول حرف هذا مستوى صفراء اعتدائي هذا تجاوز هذا ومع ذلك لا بد من متابعة الموضوع أولا بأول ومرحلة مرحلة وبابا بابا اتمنى عليكم الفكرة الأساسية أن الحقيقة لا تخشى البحث يعني إيمانك يجب أن يكون خاضع للتداول لو عرضته على إنسان ملحد يجب أن تقيم عليه الحجة لن يظهر في المستقبل ولا إلى يوم القيامة حقيقة علمية تناقض آية قرآنية هذا دين الله الحقيقة لا تخشى البحث يعني أنت إذا حللت مسألة رياضية حل صحيحا وفق القوانين المستخرجة من المسلمات لا تخشى أن يطلع أحد على هذه الورقة أما إذا كان بالحل في تدليس في رقم ما له أصل في خطأ بالجمع جاء الجواب صدفة موافق للمعطيات هذا الحل لا ترغب أن أن تعرض هذه الورقة على إنسان أخي أنا خلص نجحت و كمان الورق أخذت العلامة اللي وما لك رغبان الآن يطلع أحد على هالحل إنه في أخطاء في تدليس في صدف في تزوير الحل من الذي لا يخشى أن يطلع أحد على مسألته من كان واثقا من صحتها. يعني مثلا عم تقول أنت تقول أنت في التعليمات إنه هذا الشراب برتقال طبيعي. بعدين منكهات بعدين هذا الذي قدم البرتقال الطبيعي لا يخشى التحليل. لكن الذي وضع منكهات البرتقال مع حموض كماوية وقال عصير طبيعي هذا يخشى أن تأخذ عينة من هذا الشراب إلى التحليل لأن التحليل سوف يفضحه سوف يخزيه يعني أنت يجب أن تتأكد أنك على حق والحق لا يخشى البحث ما في عنا شيء احنا يعني مضمر الدين واضح ما عنا مجالس مغلقة نحن الأبواب مفتحة فضل اسمع ما في عنا شيء نظهره ولا نظهره معنى مدين هذا هذا مدين الله عز وجل دين الله لا يخشى البحث لا يخشى الاطلاع ليطلع عليه كل الناس ليطلع عليه أعداء الإسلام دين الله، حق، صدق، وضوح، إشراق مئة في المئة الحقيقة لا تخشى البحث ما في عنا شيء بالإسلام غير قابل للتداول كل حقائقه قابلة للتداول كل حقائقه قابلة للنشر كل حقائقه معدة للتصظيف ما في عنا شيء مثلا دين البوذي مثلا يعني البقرة إله البقرة مقدسة روس البقر هذا ال... إذا إنسان طلع إلى هندي يستحي أن يعرض ديانته على الناس هناك يستحي غير منفقية فيها خرافة فيها نجاسة فيها وهم فيها ظلال إنسان يأخذ روس البقر النجس يحطه على جبينه يوم الأسف بأيام الأعياد بقرة تقطع الطريق ثلاث ساعات تدخل البقرة إلى حانوت البقال تأكل ما لذ وطاب والشعب جياع البقرة تدفن دفنا بمراسل مقدسة والإنسان يحرق حرقا إذا واحد الدين بوزي وذهب إلى أوروبا يستحي أن يعرض دينه على هؤلاء لكن المسلم في أي مكان، في أي زمان في أي عصر، في أي مصر في أي إقليم، في أي ظرف مع أي إنسان، دين الله حق، صدق، واضح لذلك هذه الفكرة أتمنى أن تكون عندكم واضحة الحق لا يخشى البحث لأنك لو بحثت عنه، لامنت به لو حللته لازددت به إيمانا هذا الحق أما الباطل تخشى أن يسألك الناس عن هذا الموضوع في إحراجات لأنه في مواقف محرجة النقطة هي دقيقة قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا ظال أكبر غلطة يرتكبها المسلمون هي أنهم حينما يقرؤون في كتب الغربيين هزوما على الديانة النصرانية يظنون أن ما ينطبق على الدين النصراني ينطبق على الدين الإسلامي لا هنا حق هنا صدق هنا وضوح أما أن يبيع رجل الدين قطعا في الجنة بسقوق يوقعها هو هذه من قال بها؟ غير مقبولة يقول لك خذ أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم من قال لك إنني أستطيع أن أقلد أن أستمع إلى إنسان لا يطبق ما يقول هذا الذي لا يطبق ما يقول ساقط في نظري انتهى الامر. إذن أنه خذوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم مرفوضة غير منطقية يا أيها الرجل الذي تعبنا إذا كنت أنت لست قادرا على أن تطبق ما تقول نحن أكثر ضعفا منك أنت الفهمان القدوة عم تخالف كلامه أنا بطبقه محطبه مستحيل هل مقولة غلط؟ مقولة ثاني الإيمان فوق العقل إنه العقل منطقي أما في أشياء بالإيمان غير منطقية آموا قالوا إيمان فوق العقل مصحيحة هي هذه الطروحات لا تقف على قدميها في المناقشة هذه الأفكار مرفوضة غير مقولة لذلك في بعض الأديان تخشى البحث تخشى البحث على المناقشة والبحث والتمحيص والتحليل والتدقيق تنهار بعض المذاهب في البحث والتحليل والتنقيب والدراسة والسؤال والجواب تنهار لكن الإسلام لأنه دين الله خالق الكون وهذا دينه كيف أن الكون مبني على علم دقيق دقيق كذلك الدين مبني على علم دقيق دقيق لذلك إذا الإنسان مسلم وإيمانه صحيح وإيمانه جيد لا يخشى البحث اعرض إيمانك على الناس كلهم من يقول بالإسلام ما في شيء يقال وشيء لا يقال كل شيء في الإسلام يقال ما في شيء يعني مضمور الحقيقة لا تخشى البحث الحق لا يخشى البحث اعرضه على أي الناس هذا الذي جعل بعض كبار المفكرين في فرنسا يؤمنون بالله وبالإسلام ويسلمون هذا الذي جعل أعداء الدين أحيانا يسلمون لأنهم إنما يخضعون للحق مايكل هارت هذا نذر على نفسه أن يقرأ تاريخ زعماء العالم قاطبة أراد أن يلخص أن يختار من هؤلاء الزعماء مئة نخبة نخبة ورتبهم بحسب خمسة مقاييس قوة التأثير واتساع رقعة التأثير وامتداد زمن التأثير قوة التأثير واتساع رقعة التأثير وامتداد التأثير فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة هؤلاء لأسباب موضوعية بحتة هو ليس مسلما ليس مسلما لكنه اضطر وفق مقاييسه أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في رأس المئة الأوائل لكنني علقت على هذا الكتاب هو اختار مقياس قوة التأثير واتساع رقعة التأثير وامتداد زمان التأثير لكنه لو أضاف إلى هذه المقاييس الثلاثة نوع التأثير نوع التأثير لحذف من هؤلاء المئة سبعين هتلر رقبه 52 مثلا من عظماء العالم خلف مأساة يزيد عدد المصابين فيها عن خمسين مليون قتيل عمل حرب عالمية تانية خمسين مليون قتيل وكل قتيل في وراءه خمسة على حد يعني ميتين وخمسين مليون منكوب في العالم يجب أن يجعل المقياس عمق التأثير واتساع رقعة التأثير وامتداد التأثير ونوع التأثير في نوع إيجابي نافع في نوع ضار هل إذا واحد ارتكب جريمة شنعاء في البلد وفي اليوم التالي نشرت الصحف هذه الجريمة يقفز ويشتهر هل هذه الشهرة إيجابية أم سلبية سلبية هل هذه الشهرة مشكورة ؟ لا مزمومة هل هذه الشهرة مقياس العظمة ؟ لا والله مقياس الجرينة هذه الشهرة فلذلك الحقيقة لا تخشى البحث في الكون مبدأ واحد وهو الحق إن كنت معه فهنيئا لك وإن كنت على خلافه فالويل لك من لم يكن مؤمنا حقا فهو كافر حقا. حل وسط ما فالاعتقاد الباطل أنواع أنا بأعتقد أكثر من مليون باطل في بالأرض مليون الباطل الاعتقادي أنواع لنظرية النظرية الذرائعية باطل يعني أن تصل إلى أي هدف لأية وسيلة ولو كانت يعني مثلاً امرأة مضطرة إلى دخل كبير باعت شرفها هذه وفق النظرية عملها صحيح وفق النظرية الذرائعية عملها صحيح إنها توصلت إلى هدفها بصرف النظري عن نوع الوسيلة هي نظرية باطلة هي والنظرية الإلحادية باطلة، والنظرية الوجودية باطلة. يعني أنت يجب أن تعيش لحظة وجودك. يعني واحد أعد واقف بمحل لقى في أمامه طعام نفيس، ليس له أم أكله. التقى يعني استطاع يروي شهوته من أي طريق، بأي ثمن بالحق بالباطل بالخير بالشر بجوز ما بجوز مسموح غير مسموح هذا الشيء تقره الأديان لا تقره زنا زواج ما هذا الذي يقتنص اللذة من أي طريقة هذا وجودي فالوجودية باطلة والذرائعية باطلة الوصول للهدف أية وسيلة باطلة وإنكار الوجود باطل واعتبار الإنسان إنسان كتلة جنس فقط كما يقول فرويد باطل، والإنسان اقتصادي فقط باطل، والإنسان اجتماعي فقط باطل، فالباطل الاعتقادي مليون نوع، والباطل السلوكي مليار، مليون نادي من النوادي في العالم كلها مبنية على الباطل، لكن. كل كل هذه الأنواع من الباطل تجمعها صفة واحدة. لما ربنا بيوصف بحير العقول وصف جامع مانع. قال إن الباطل كان زهوقا. كل أنواع الباطل الاعتقادية والسلوكية والاجتماعية الباطل في العادات الباطل في التقاليد. يعني مثلا لازم إذا كنت أنت إنسان متمدن راقي. حديث تفتيرك مفتوح كنت بسهرة وصار في رقص لازم تعير زوجتك لصديقك وتستعير زوجتك لصمحها هذا باطل هذا مو عقيدة هي بسلوك هي. سلوك باطل هذا ولازم يعني تفعل أشياء لا ترضي لا الذوق العام ولا الله عز وجل فربنا عز وجل جمع كل أنواع الباطل الاعتقادي والسلوكي باطل العادات، باطل التقاليد باطل النظم الوضعية باطل التشريعات الوضعية قال إن الباطل كان زهوقا فهنيئا لمن كان مع الحق لأنه مع الثوابت تعامل مع الله عز وجل مريح جدا أن تتعاملك مع الله هو تعامل مع قيم ثابتة وعده مئة بالمئة أحيانا الإنسان بفاجأك يقول لك ما وعتني أنا بنيت على وعدك خطط حق بعت بيتي مشان وعدك يقول والله ما ما قدرت أنت ما وعت ما قدرت يا أخي أو أنه إنسان يتقلب عليك فجأة من صديق إلى عدو فالتعامل مع مع الأشخاص خطر في مقامرة وفي مغامرة لكن التعامل مع الله عز وجل في طمأنينة ومن أوفى بعهده من الله يعني خطر ببالي مثل البارحة وفق القرآن هذا أبو جهل وأبو لهب هذول زعماء الكفر بمكة المكرمة مضى على موتهم ألفاً ألفاً وأربعمائة عام والعام ثلاثمئة وخمسة وستين يوم فربنا عز وجل قال النار يعرضون عليها غدواً وعشيا فضرب ألف وأربعمائة ضرب ثلاث مية وستين ضربة اثنين غدوان وخذ الرقم والخير لقدمه ولا تزال ولن زال في الدنيا ولم تقم بعد يوم يوم القيامة لم تقم بعد تب سيد خذ سيدنا الصديق سيدنا عمر سيد هؤلاء الصحاب الكرام القبر روضة من رياض الجني اذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قل أنت لماذا أنا سعيد لماذا أنا مغموس في سعادة لا توصف لأنك شارفت بعض حضرته السنية هذه روايح يعني. يعني أنت وقفت أمام المقام لا شك أن هذه النفس الطاهرة فاحت عليك روائحها الطيبة كيف أصحابه الذين افتدوه بأرواحهم إذن الحقيقة يا أخوان لا تخشى البحث أنت بس آمن آمن إيمان صحيح ما في إنسان قرأت كلمة لأينشتاين هذا الذي اخترع اكتشف أخطر نظرية في الفيزياء النظرية النسبية هي النظرية النسبية معقدة جدا مؤداها أن الشيء إذا سار بسرعة الضوء صار ضوئا والضوء شيء حجمه لا نهائي وكتلته صفر هذه النظرية تقول أنك إذا سرت مع الضوء أصبحت ضوءا فإذا سبقت الضوء تراجع الزمن يعني هذا الدرس أنتم أنتم أجسام عاكسة للضوء أي الإضاءة أجسام عاكسة يخرج منا موجات ضوئية للفضاء الخارجي لو تمكن واحد من البشر أن يسير مع هذه الموجات لو سار معها مليون سنة هذا المنظر هو ما هو. تغيير الصورة هي بثت للفضاء وسار مع هذه الصورة الصورة تبقى مستمرة فإذا سار الإنسان مع الضوء توقف الزمن فإذا سبق الضوء رأى من كان قبلنا في هذا المكان قبل أن يبنى هذا المسجد ماذا كان فيه؟ لذلك في نظريات تبدو نوع من الخيال هي يعني لو, لو تمكن الإنسان يطير للفضاء الخارجي بسرعة تفوق سرعة الضوء وتمكن يلتقط الموجات البوئية التي أرسلتها الأرض يمكنه أن يرى موقعة القادسية وموقعة بدر، موقعة الخندق إذا الإنسان سار أسرع من الضوء يتراجع الزمن نحو الوراء فإذا سار مع الضوء توقف الزمن فإذا قصر عن الضوء تراخ الزمن شيء معقد جدا هذا العالم الكبير الفيزيائي يقول كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون عليمةً هي أعلم ما تكون حكيمةً هي أحكم ما تكون رحيمة هي أرحم ما تكون هو إنسان حي ولكنه ميت والله الذي لا إله إلا هو لو انخلع الإنسان من إيمانه لأصبح كالكلب وبعضهم قال لولا العلماء لأصبح الناس كالبهائم يعني فيك الإنسان بيعاملك أنه بهين يعني فظاظة على تلبّد بالحس على تجاوز لقدره، على أنانية، على إثاءة مقصودة وغير مقصودة على شعور بالفوق لكان فالحقيقة لا تخشى البحث الحق لا يخشى البحث مثلاً إذا قلت الأرض كروية هل تخشى بهذه المقولة أحداً؟ مصورة صورت ورآها الناس بأم أعينهم كرة هل تخشى أن تقول لعالم في دولة أجنبية أخي الأرض كرة بس أن حقيقة صارخة هاي مسلم بها يعني لازم يصل إيمانك بالإسلام إذا مستوى إيمانك الأرض كرة هذه الحقيقة صارخة مسلم بها مقطوع بصحتها لا تخشى البحث لا تخاف قل الأرض كرة طيب، الذي يقول الأرض مسطحة الآن, الآن في عام 86 هناك علماء يصرون على الأرض مسطحة منبسطة الأفكارهم تخشى البحث تخشى. نقلت بعض أفكارهم في صحف أجنبية فما كان من قراء هذه الصحف إلا أنهم سخروا إذا الإنسان قال الأرض مسطحة منبسطة هي، هي، هذا ليس حقا باطلا الباطل يخشى البحث أنه على البحث يسقط على البحث إذا كان قطعة ذهب مطلية بماء الذهب هي هذا هذه القطعة هل تخشى الحك؟ طبعاً أوعى لا في الماس أمريكي الماس صناعي يعني قريب جداً جداً جداً الماس طبيعي لكن هذا الخاتم بيتبس المناسبات فقط أما لو إنه المرأة استعملته بالجلي هل بريض طرعة بيخف فهذا الخاتم يعني في ألماس مزور يخشى الاستعمال على الاستعمال بينكشف أما الألماس الطبيعي هل يخشى الاستعمال لا يخشى الذهب الطبيعي ما يخشى أخي حكه حكه لا تخاف هذه نقطة دقيقة الحقيقة لا تخشى البحث أكثرت من الحديث عنها لأنني أحب أن تكون عندكم واضحة الفكرة. إذا كنت على الحق لا تخاف. لا تخاف ورب الكعبة. العنوان الذي بعده ساعة صدر الإسلام للنقاش المنصف البريء. ربنا عز وجل قال وإن او لا على هدى أو في ضلال مبين. شوف الطرح الموضوعي يعني الحق واحد إما نحن على الحق وأنتم على الباطل أو أنتم على الحق ونحن على الباطل والمناقشة بيننا مرة كان لي عمل إداري بالتعليم فكان إجتماع الموظفين لي معهم كل كلمة مشهورة إما أن أقنعك أو أن تقنعني العلاقة بين العلمية يا أبو قناك يا تقنعني الحق رائدنا جميعا أعصيك أمرا إما أن تقنعني أنه خطأ فأتراجع عنه أو أن أقنعك أنه صحيح فيجب أن تأخذ به بالدقة والتمام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ما في حل ثالث يا على الحق يا على الباطن لانه الحق واحد ما في حقين أخي هذا واحد مرة قاضي جاءه متخاصمان حكى الواحد والله كلام منطق قال له والله معك حق أم حكى الثاني كمان كلام منطق قال والله معك حق الثاني بقى بذلك يا استاذ انت تسمعه كيف له شو الحكم تبعك قال والله معك حق أنت كمان <تصفيق> كم حق صار 3 0 هو الحق واحد واحد يا معي يا معاك ما وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين شوف الموضوعية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الآية الثانية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يعني لو أن الحق معك، لا تكون صد بنقل الحق كون لطيف ليس القصد أن تحطمه القصد أن تأخذ بيده ليس القصد أن تشهر بجهله القصد أن تعلمه لذلك حتى لو دعوت إلى الحق يجب أن تدعو إليه باللطف والإحسان أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين جادلهم بالتي هي أحسن يعني ولو كنت فضلا غليظ القلب لم من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وسايرهم في الأم نقل الإنسان نقل نقل تعطيه قائمة بكل المحرمات دفعه وهو وقع فيها كلها شغلتها صعبة ما بديها الدين عرفوا بالله أول تركوا, تركوا. هو معاصي عرفوا بالله حكي له بس يعني من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير لا في عنده علم ولا في عنده قلب مستمير ولا في عنده فهم لكتاب الله واضح والله في جميل أي رائعة إما أن تكون عالما أو أن تكون ذا قلب مستمير أو أن تكون تملك تفسير صحيح لكتاب الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير إذا أردت أن تجادل فبالعلم أو بالهدى أو بالكتاب المنير وإذا أردت أن تجادل فبالتي هي أحسن وإذا أردت أن تجادل لا تقول أنا على حق أنت على باطل ما بالأقل لا أنا على حق الأخياء أنا يا أنت غلط أو أنا أو أنت على صح دعنا نتناقش آداب المجادلة وإن أوئاكم لا لعلى هدى أو فيض يعني فرض حالة أنت على راضي أو على حق أخي نحن رائدنا المنطق رائدنا الحقيقة رائدنا الدليل العقلي الدليل النقلي رائدنا البيان البرهان هذا رائدنا فأنا حاط رحطة سكرة إما أن تثبتها أنت أو أن ترفضها هذا أول آداب لا تقول أنا أنا على حق أنت على باطل والأدب الثاني بالحكمة والموعظة الحسنة قال له واحد فات لعن ملك قال له سأعظك وأغرض عليك قال له ولي ما الغلظة يا أخي ليش غلظة ليش غلظة يعني إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني أرسل موسى إلى فرعون أنت مثل موسى أنت نبي أنت وأنا متفرعون أنا لا أقل إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقول له قولا لينا لينا ما أبدأ لشغلي غلاظة بدأ رقة بدأ نعومي ولو كنت فضا غليظ القلبي لن فضوا من حولك النبي اللهم صلي عليه زار صحابي في ظاهر المدينة فلما جلس النبي الكريم في صحابي سأل عنه أبو الدخيش مالك ابن الدخشن بالضبط قال أين مالك فقال واحد نافق مالك يا رسول الله هذا منافق فقال لا لا ما هي لا ليس منافقا هو له منافق فقال له الثاني إنه يبغض الله ورسوله قال له لا قال له إن حديثه في المنافقين قال له لا ما هي إلهية إذا قال النبي الكريم ليس منافقاً هو منافق شكوا أصحابه بتقييمه إذا كان سكت معناها أقرهم على تقييمهم فلو بلغ هذا المنافق أنه سكت فسكوته إقرار قطعه عنه قال يفهمها أصحابه لا تقول هذا هذا الكلام ويفهمها مالك بن الدخيشين أنه ليس منافق وفعلا بعد فترة عاد إلى النبي وحسن إسلامه وتاب إليه في لطف قال لو قال فعلا منافق لو سكت أو لو قال ليس منافقا أعرفها هذا منافق كنت لا تحتمل أنه ليس منافقاً وتحتمل أنه لا تقولوا ذلك لا ثم قال من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة ما له علاقة فيها؟ كأنه أوهمهم أنه يقول لا إله إلا الله شيء لطيف جداً أولاً لا تفرض حالك على حق أمام المناقش قال له أخي الحق رائدنا أنا على حق أو أنت أنا على باطل أو أنت وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين شيء الثاني أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن شيء الثالث ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أنت بحاجة ماسة إلى علم وإلى هدى وإلى كتاب منير الآن البحث العلمي استرث يفضي إلى الإيمان بالله يعني إذا واحد ما خطر في باله أبداً يآمن بأم الله الإيمان بالله خارج اهتمامه عم يحضر دكتوراه الطب دولة إجنبية لما بيطالع الحقائق الطبية المزهلة يجد نفسه بشكل لا شعوري وهو يؤمن بالله العظيم فالحقيقة وحدها تنقلك إلى الإيمان بالله شئت أم أبيت؟ أحببت أم تردت؟ هذا ما قاله الإمام الغزالي قال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله إذا واحد درس الإسلام حتى يرد عليه نقوم بإعلاق بإثلة إذا كان درسه من أجل أن يرد عليه من أجل أن يكشف التناقضات فيه إذا درسه يؤمن وهذا ما حصل لكبار أعداء الإسلام كيف أسلموا؟ درسوه ليردوا عليه لأنه حق انصاعوا له فالعنوان الذي بعده البحث العلمي المجرد يوصل إلى الإيمان بالله شيء طبيعي الدليل شهد الله أنه لا إله إلا هو من الذي شهد؟ الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة معناها أولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأنه قائم بالقسط شيء طبيعي إنما يخشى الله من عباده العلماء هنا أدق هنا العلماء ينقلهم علمهم لا إلى الإيمان بالله فقط بل إلى خسيته يعني إذا واحد عرف أن هذا مفاعل نووي وله إشعاعات قاتلة فإذا عرف أن المفاعل خطر هل يعتقد أنه خطر ويقف أمامه أم يبتعد؟ يبتعد إذا عرف أخطار هذا المفاعل وهذا الإشعاع النووي لا يكتفي أن يعرف بل معرفته تحمله على أن يبتعد في أدوية زراعية خطرة جدا البائع لا يسمح له أن يبيعها إلا بعد أن يأخذ تصريحا قطيا من الشاري بحسن استخدامها في رجل اشترى هالمبيد وحله بطنجرة ورش في الشجر وغسلها خمس وجوه وطبخ فيها وأكل هو وزوجته خمس أولاد كلهم ماتوا فإذا عرفت بالضبط خطورته الدواء هل تعرف فقط أنه خطير بس هل تكتفي بالمعرفة فقط أن تطبق استعمالات الدواء مئة المئة شوف المعرفة اليقينية تنقلك حتما إلى تطبيق فربما ماذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء وحدهم ليس فقط آمنوا به بل إنهم يخشونه إذا عرفت أن هذا الدواء خطر جدا وقعت حادثة حقيقية فلاح وزوجته خمس أولاد ماتوا جميعا أكلوا من وعاء بعد أن غسلوه جيدا خمس مرات هذا السم قتلهم جميعا فإذا عرفت سمية هذا الدواء معرفتك تعني تطبيق استعماله مئة في المئة فإنما يخشى الله من عباده العلماء بعدين ربنا عز وجل قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني بحثت أنا بنفسي عن حالتين حادتين إذا كنت جائع جوع شديد موضوع بمكان أنفس أنواع اللحم المشوي مع كل أنواع المقبلات وبمكان فطيسة رائحتها تفوح منها إلى 2 كيلومتر أنا أقول هل يستوي هذا الطعام وهذا الطعام؟ ليس فرق بين لحمة ورز الفول أو لحم لحم لحم طاني ولحم جمال مو هذا الفرق يا ريت فلفرق مو الفرق بين جدرة وبين بين لحم لا الفرق بين لحم من أنفس أنواع اللحم وبين فطيرة من شهرين ميته ورائحته منفخة وصار هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي لذلك قالوا رسبة العلم أعلى الرتب مرة دخلت على الطلاب سألتهم سؤال قلت لهم سؤال إذا واحد أجابني عنه بدي أمنحه علامة تامة باللغة العربية مين بذكر لي اسم تاجر واحد عاش سنة 1810 بالشام تاجر يعني أغني أغني سكتوا تركتون شي خمس دقاي معرف قلت لهم وأنا لا أعرف نستقل وأنا لا أعرف مات خزان المال وهم أحياء بعد ما مات هو حي ميت والعلماء باقون ما بقي الدهر كم مرة بينذكر سيدنا عمر بالعالم الإسلامي باليوم كم مرة تقول إمام الشافعي كم مرة تقول لها في العالم الشافعي كم مرة تذكر باليوم والله ملايين مرات أخي يقول إمام الشافعي رضي الله عنه كذا وكذا يقول أبو حنيفة كذا وكذا يقول سيدنا عمر كذا وكذا قال سيدنا صديق كذا وكذا والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة أما خزان المال ينتهي هذا الكلام مقصود فيه بس أصحاب الأموال غير المؤمنين أما المؤمن له ذكر حسن وعطر أن المال قوة العلم قوة والمال قوة يعني في إنسان بماله يهدي الناس بماله يقع إلى سابع سبب بماله كل ما ذكر كمة مال أقصد به أصحاب المال غير المؤمنين الذين رأوا المال كل شيء أما المؤمن تشتهي والله أن تكون مثله غنيا لتواضعه وسخائه وكرمه وإرسال ماله إلى الدار الآخرة قبله من أجل أن يسره اللحاق به إذا واحد باعك ماله لجيها من الجهاز باعك كل أمواله صفي عليه يلحقه. يلحق المال شيء ممتع جدا أرصدة مجمدة بالغ مبالغ طائلة أما إذا واحد قال له ترك مالك وغادر يعني يجب لك حموت فعلا فمن من دفع ماله أمامه سره اللحاق به وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى يرفع العالم به درجات سبحان الله يرى شخص مثلا ما بتعرف اثنين اصله بس صار عالي له مكان كبير علمه يرفعه يعني شخص بيكون مو معروف او يعني ما له النسب العالي لكن لانه صار عالي علمه رفعه لا تقل اصلي وفصلي ابداً انما اصل الفتى ما قد حصل الذي حصله من علم يعني بدون تصدق أن الإمام أبو حنيف، الإمام البخاري ما كان ما كان عربي، من بخارى، يعني علماء كبار جدا، ملؤ السمع والبصر، لم يكونوا عربا، ما الذي رفعهم في نظر العرب أنفسهم علمهم؟ أما النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم ولكن من تكلم العربية فهو عربي مقياس رسول الله للعروبة من تكلم العربية فهو عربي لأنه أحب هذه الأمة حبه لها دفعه إلى تعلم لغتها لأنها لغة القرآن هذا مقياس النبي مقياسه بالنسب القومي من تكلم العربية فهو عربي، ومقياسه بالنسب الحقيقي أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. أجمل شيء الإسلام ما في تفرقة ما في طبقية ما في عرقيه ما في مبدأ واحد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم سلمان منا آل البيت ثبت يدا ابي لهب وتب عمه وسلمان منا آل البيت والله عز وجل نها عن اتباع ما لا علم لك. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولة. الإنسان يؤمن بعقيدة من دون تحقق من دون تثبّت. من دون تدبر من دون سؤال أخي فلان قال لي إنه هي ما فيها شيء قلت له بالدليل اسمعوا مني هالكلام العلماء قالوا كلمة مشهورة إذا كنت ناقلا فالصحة وإذا كنت مدعيا فالدليل عود نفسك قال لك واحد قال أنه الموضوع الفلاني كذا وكذا قال له جميل ما الدليل دليل عقلي أو دليل نقلي أي حديث متواتر أو حديث صحيح أي أو حديث بس صحيح هو حديث ضعيف موضوع آحاد تحدثنا عنه سابقا حديث متواتر تواتر لفظي أو تواتر معنوي أي تلقته الأمة بالقبول جيلا عن جيل تواتر لفظي أو تواتر معنوي، أما حديث أحاد أو حديث ضعيف أو حديث موضوع هذاي من الدين، هات الدليل العقلي أو الدليل النقلي، هذا أزكى مبتذع، أنا رأيي كذا ماشي الحال، من أنت؟ من أنت؟ ما حزمك؟ كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء لأنه في وحي في معجزة ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعل العين والرأس وما جاءنا عن سواه فهم رجال ونحن رجال عود نفسك أي إنسان أدلى إليك بمعلومات بتوجيه بحكم عود نفسك قل له ما الدليل الدليل وإذا ألق قال عليه الصلاة والسلام قل هل هذا الحديث صحيح متأكد منه